تعبت في بعضي عنك كان ناقصني حاجات كتير وحاسس برضو بيكي وعارف انك مش بخير علشان فهمك وعارفك تملي حبيبتي شايفك بتحني لكل ذكرى حلوة جنبك عشتها تعبت في بعضي عنك كان ناقصني حاجات كتير وحاسس برضه بيكي وعارف انك مش بخير علشان فهمك وعارفك تملح حبيبتي شايفي بتحني لكل ذكرى حلو جنبك عشتها وانا بيك زيك اكتر أوقات بس راح وفكر أنا وانت بعيدنا دي من اللي تجا بقتلي من يمكن لو حقتلي تقولي كسبنا إيه وأنا زيك برضو وقتاري أوقات بس راح وفكر أنا وانت بعيدنا دي من اللي تجا من يمكن لو حكتلي تقوللي كسبنا ايه بتاعك في بعدي عنك كان ناقصني حاجات كتير وحاسس برضه بيكي وعارف انك مش بخير علشان فهمك وعارفك كمان ليه حبيبتي بتحني بتحن لكل ذكرى حلوه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 لكن كل اللي فاتك ممكن احكيلك عليك اصعب ايام فعمري عمري مقدرش اوصفها عمري واكيد حسيتي بيا وعشتي ايام زيها محدش فينا عارف لسه بكرة مخبيه لكن كل اللي فاتك ممكن أحكي لك عليه أصعب أيام فاوم ما أقدر شو أصفها و حسيتي بيا واشت أيام زيار من زيت برد و وقتار أوقد بس راح وفكر أنا و أنت ملقيتش إجابة جد لك يمكن لو حكيت لك كسبنا إيه وانا زيك برضو أكتر أوقات بسرح وفكر أنا وانت بعيدنا ليه ملقيتش إجابة جد لك ما يمكن لو حكيت لك كسبنا إيه في بعد عنك كان ناقصني حاجه دي دي وحاسس برضه بيكي وعارف اني مش بخير علشان فهمك وعشان تملي حبيبتي شايفك بتحني لكل ذكرى حلو جمبك عايش